هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من مطفة أم شاج نبتاله فجعلناه سميعا بصيرا إن أقام الإنسان من مطفة أم شاج إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا تَذْبَنَ لِلْكَافِرِينَ شَلاسِلَ وَأَغلالًا وَسَعِيرًا سارا يشربون من كأس كان مزاجها كافرا. يسْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَدِّيُنَّهَا تَفْجِيرًا أَيَّا يَسْرَبُ بِهَا عِبَادٌ بِنَا نَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّا على حبه مسكين لا هلا نريد منكم جزاء. إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قم طريراً إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرتهم جЗАؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّتٌ وَحَرِيرًا وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّتٌ وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ كلا لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير متجلا في عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا يَورُدُ طَارِفٌ عَلَيْهِ بِأَهْلِيَتِهِ تَبَتَّتْ مِنْ آكْلَابِكَ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوْلِي رَمْ مِنْ فِضَّةٍ, فضة قَدَّرُهَا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا سَمَا سَلْسَبِيلَا أَرْوِيهِ غَيَادُ سَمَا كيف على هم والبان مغلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام منثورا والهطوف عليهم والبان مغلدون وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما مسياب سندس خضر واستبرق وح وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَحلُّوا أثامَهُمْ مِنْ فضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا لكم جزاء وكان سعيكم مسكورا إليك القرآن تنزيل إن رحم نزلنا إليك القرآن تنزيل فاصبر لحكم رب ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر حكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وانكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن لاو وتبحوا ليل طويل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيل. مَن تَقِيلَا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَسَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلَا إنه خلقناهم وجعلنا أسرهم وإلى شئ بدلون أمسا لهم تبديلا مما هذه تذكرت فمن شاء تَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّهَا إِلَى تَنْكِرَتُهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَنْ تَشَاءَٰ أُولَٰئِكَ